اللهم اهدني الى صراط بسم الله الرحمن الرحيم Yeah multimis Beast -hmm. mm -hmm. mm -hmm. a sore لقد كان في مقبرة كل شيء No. <laughs> What's wrong? What? Wow. моейій <tos> जी yeah. I'm so jealous of ատվով բով բով All right. What right. else? يقول للذين كفروا Yeah. <laughs>